بسم الله الرحمن الرحيم ألف را تلك آيات الكتاب والذي انزل إليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يذبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعلاب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بما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 السيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك له مغفرة للناس على أمرهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا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 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا أَن فَلَمْ له وَمَا له نَسَبِّحُ وَنَعْبُدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا من شيء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ, ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال ولله يسجد في السماوات والأرض طوعوا وكرهوا طوعوا وكرهوا وظلاله بالغدو والآصال قل مر وق السماوات والأرض الله قل قل من أم جعلوا لله شركاء خلقوا خلقه فتشابه الخلق عليه قل الله خالق كل شيء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 ما يَنفَعُ مَا سَفَمَ في الْأَبُ كَذَلِكَ يَطْلُبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَهُمْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم